الحمد لله الحمد لله ذي الفضل والإحسان والجود والامتنان عمَّ بجوده الأنام ودعاهم برحمته إلى دار السلام أحقُّ من عُبد وأجلُّ من ذكر وأرأفُ من ملك وأنصرُ من ابتغي وأسمعُ من دُعي وأجودُ من أعطى وأعدلُ من قَضَى وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن سيِّدَنا وحبيبَنا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشِرَ المؤمنين اتَّقوا الله ما استطعتُم واستمسِكُوا بسُنَّة نبيِّكم، وأصلِحُوا ذاتَ بينِكم، وحافِظُوا على وحدةِ صفكم وأوطانِكم، وتزوَّدُوا، فإنَّ خيرَ الزادِ التَّقوَى، واتَّقُون يا أولي الألباب أيها المسلمون في كل مكان، العيد شعيرةٌ من شعائر الإسلام وموسم لتجديد وموسم لتجديد المحبه والوئام جعل الله اعيادكم سرورا وزادكم فرحًا وحبورا واعاده عليكم في رخاء وايمان وامن وامان وصحه وعافيه ورفع للوباء والجائحه اخوه الايمان إن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى وهي نعمه وهي نعم ظاهره وباطنه ورب نعمه خفيه باطنه كانت اعظم من نعمه بينه ظاهره الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه فالعباد عاجزون عن عد النعم فضلا عن القيام بشكرها وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اي نعمك ربنا مستمره علينا غير منقطعه طول اعمارنا قال الطلق ابن حبيب رحمه الله ان حق الله اثقل من أن يقوم اثقل من ان يقوم به العباد وإن نعم الله اكثر من أن يحصيها العباد ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين ولقد استشعر الناس في هذه الجائحة ولقد استشعر الناس في هذه الجائحه أصول النعم الثلاثة التي لا يمكن أن يهنأ عيش الإنسان إلا بها ففي سنن الترمذي بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا فكأنما حيزت له الدنيا ففي هذا الحديث الشريف تذكير بنعم اعتادها كثير من الناس حتى كادوا لا يشعرون بقيمتها فالاصل الاول من هذه النعم هو ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم من نعمه الأمن والأمان في النفس والأهل والوطن والمال وهو ما بدا به ابراهيم عليه السلام في دعائه للبلد الحرام واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر ولقد امتن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحاب رسوله بتقديم نعمه امن الماوى على الطيبات من الرزق فقال سبحانه واذكروا إذ أنتم قليلٌ مُستضعفون في الأرض تخافون؟, تخافون أن يتخطَّفَكم الناس فآواكم وأيَّدَكم بنصرِه ورزقَكم من الطيِّبات لعلكم تشكرون فإذا عمَّ الأمنُ البلاد وأمنَ الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ضربوا في الأرض وسعوا لطلب الرزق لا يَخْشَوْنَ إِلَّا الله تَعَالَى فَاللَّهُمَّ لَكَ الحمد على نِعْمَةِ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ وأما الأصل الثاني من أصول النعم فهو طلب السلامة والعافية وهذه النعمة من أكرم المنن ومن أفضل ما يهبُه الله تعالى لعباده ففي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الاخلاص لم تؤتوا شيئا بعد كلمه الاخلاص مثل العافية فاسالوا الله العافية فمن سره ان تدوم له العافية فليتق الله تعالى في السر والعلانيه وسؤال الله العافية فيه تقدير لنعم الله العظيمه واعتراف بحاجة العبد لخالقه ودوام لطفه وعافيته وهو من افضل الدعاء واحبه إلى الله تعالى ففي سُنَن الترمذي بسند صحيح عن العباس رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله تعالى قال سل الله العافيه قال العباس رضي الله عنه فمكثت اياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافيه سل الله العافيه في الدنيا والاخره فتكرار وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لعنه رضي الله عنه يدل على اهميتها وعظم السؤال بها بل كان صلى الله عليه وسلم يبدا يومه ويختِمُ نهارَه بهذه الدَّعوَة ففي سُنن أبي داود من حديثِ بِن عُمَرَ رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعُ هؤلاء الدَّعوَات حين يُمسِي وحين يُصبِح اللهم إني أسألك العافِيَة في الدنيا والآخِرة اللهم إني أسألك العفو والعافِيَة في ديني، ودنياي، وأهلي، ومالي وأما الأصل الثالث من أصول النعم فهو حصول المرء لقوت يومه من طعامه وشرابه والماء أعظم النعم وهو أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم ففي سُنن الترمذي بسندٍ صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يسال عنه يوم القيامه يعني العبد من النعيم ان يقال له ألم نصح لك بج... الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم فيا اخي المبارك إذا اردت راحه البال وحسن المال فانظر في أمور الدنيا إلى من هو دونك حتى تعرف قدر نعمه الله عليك وانظر في امور الدين الى من هو فوقك حتى تعرف قدر تقصيرك في حق مولاك فتسعى الى تكميل نفسك ويا من البسك الله تعالى ثوب العافيه ومن على اهلك بالسلامه وكفاك قوت يومك ورزقك امن قلبك وطمانينه نفسك فقد جمع الله لك جميع النعم فقد جمع الله لك جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها فاستقبل يومك بشكرها بأداء الواجبات واجتناب المحرمات لتكون من الشاكرين اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين اليك مخبتين منيبين اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض، وانزل من السماء ماء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 ان الانسان لظلوم كفار بارك الله لي ولكم في القرآن والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والحكم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيه فاستغفروه انه كان غفارا الحمد لله. الحمدُّ لله الذي منَّ علينا بشريعة الإسلام وبتيسير الصيام والقيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدُه ورسولُه افضل من تعبد لله وصام وقام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعهم وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخوه الإيمان لقد ودعنا قبل ايام قلاءل شهر كريم وموسم عظيم انقضت ايامه وتصرمت لياليه وطويت صحائفه فمن غنِمَ فيه طهارة قلبِه وزكاةَ نفسِه أصبحَ بعد رمضان على الخير مُقبِلاً لأنَّ من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها واعلم أخي المبارك أن العُجبَ والرياء مفسدان للعمل فهذا إبراهيم عليه السلام لما بنَى البيت الحرام بأمرٍ من الله تعالى خشية الا يتقبل منه فقال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وفي صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو اكبر من ذلك خشيت عليكم ما هو اكبر من ذلك العجب العجب فلذا كان السلف رضى الله عنهم يحذرون من العُجب ويُحذِّرون منه ولئن انقضى شهر الصيام فقد جعل الله الحياة كلها فرصةً للصيام والقيام فاستكثروا من النوافل والقُروبات واستبِقوا الخيرات ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر والأيام الستة بشهرين وعدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا وجاء الحث على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع وأيام البيض من كل شهر ولل... ولنعلم معاشر المؤمنين أن أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وفي سُنن أبي داود بسندٍ صحيح قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا وطرق الخير كثيرة وسبل الفلاح ميسرة ورحمة الله واسعة وأبواب الجنة ثمانية فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الصدقه دعيا من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعيا من باب الريان جاء سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وارضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل في الاسلام قولا لا أسأل عنه احدا بعدك قال قل امنت بالله ثم استقِم، رواه مسلم، أي استقِم على توحيد ربك وشرعِه، حتى تلقاه وهو راضٍ عنك فإنَّ الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلًا دون الموت فأحبُّ العمل إلى الله تعالى، أدومُه وإنقل، فقليل دائم، خيرٌ من كثيرٍ منقطع، والكثير الشاق يُورِث السآمة يورث السآمة والملل والانقطاع وترك العمل ففي الصحيحين عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة, كان عمله ديمة وفي القرآن العظيم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ثم اعلموا معاشر المؤمنين ان الله امركم بأمر كريم ابتدأ فيه بنفسه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما على ال ابراهيم إنك حميد مجيد وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم انا نسألك بفضلك ومنتك وجودك وكرمك أن تحفظنا من كل سوء ومكروه اللهم ادفع عنا الغلا والوباء، والرباء، والزنا، والزلازل والمحن، وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء اللهم اجعل لنا بعد العسر يسرا، وبعد الهم فرجا، وبعد الضيق مخرجا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وكن للمستضعفين منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وفِّق هادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم وفِّقه وولي عهده الأمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين اللهم وفِّق جميع أولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسُنَّة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين ربنا تقبَّل توبتنا واغسِل حوبتنا وأجِب دعوتنا وثبِّت حجَّتنا واهدِ قلوبنا وسدِّد ألسِنتنا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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى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 اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة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 وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطيحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطير إلا من تولى وكفر فعذِبهُ الله العذاَابَ الأأَكبَر إِ إلَن إابَهُم ثمَُّ إِ عَنَ حسَابَهُم الله اللهَّ وأأَكبَر